بسم الله الرحمن الرحيم والذانيات ذروى فالحاملات وقرا فالجاريات يسرا فالمقسمات أمرا إنما تعدون لصادق وإن الدين لواقع والسماء ذات الحبوب إنكم لفي قول مختلف فَكُعَنْهُ مَنْ أُفِكْ وَذِلَّ الْخَرَاصُونَ الَّذِينَ هُمْ فِي غَمْرَةِ السَّهُورِ يَسْأَلُونَ أَيَانَ يَوْمِ الْدِّيْدِ يَوْمَهُمْ عَلَى النَّارِ يُفْتِحُونَ ذوقوا فتنتكم هذا الذي كنتم به تستعجلون إن المتقين في جنات وغيو ما آتاهم ربهم إنهم كانوا قبل ذلك محسنين كانوا قليلا من الليل ما يهجعون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 قال سلام قوم كرون فراغ إلى أهله فجاء بعجل سمين أنقر ربو جس منهم خيفة قالوا لا تخف وبشروه بغلام عليم وأقبلت امرأته في صرة فصكت وجهها وقالت عجوز عقيم قالوا كذلك قال ربك إنه هو الحكيم العليم قال فما خطبكم أيها المرسدون قالوا إنا قرسلنا إلى قوم مجرمين لنرسل عليهم حجارة سَوْمَةً عِنْدَ رَضِيكَ لِلْمُسْتَرْفِين فَأَخْرَجْنَا مَنْ كَانَ فِيهَا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ فَمَا وَجَدْنَا فِيهَا غَيْرَ بَيْتٍ من المسلمين وتركنا فيها آية للذين يخافون العذاب الأليم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 شيء أتت عليه إلا جعلته كالرميم وفي ثمود إذ قيل لهم تمتعوا حتى حين فاعتوا عن أمر ربهم فأخلت لهم الصاعقة وهم ينظرون فما استطاعوا من قيام وما كانوا منتصرين وقوم نوح من قبل إن لهم كانوا قوما فاسقين والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون والأرض ضرشناها ما الماهدون ومن كل شيء خلقنا سوجين لعلكم تذكرون ففروا إلى الله إني لكم منه نذير من ولا تجعلوا مع الله إلها آخر إني لكم منه نذير مبين كذلك ما من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون أتواصوا به بل هم قوم طاغون فتول عنهم فما وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون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 يا <تصفيق> فارومي.